وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بآلم بالشاكرين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 قل لا أتبع أهواءكم قل لا أتبع أهواءكم قد ظللت إذا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قل إنّي على بينة من ربي وكذبت به ما عدي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.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 وهو الذي يتوفّك بالليل ويعلم ما جرحتن بالنهار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه لينقض أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبوكم بما كنتم تعملون وَهُوَ القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاه الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل بأن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 قل هو القادر على أي يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياطين ويذيق بعضكم بأس بعض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 لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفون قل أنا دعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد, ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران هيران له أصحابي يدعونه إلى الهدأتنا قل إنه دالله هو الهدا قل إنه دالله هو الهدا وأمرنا لنصلي لرب العالمين وأن أقيم الصلاة والتقوم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 عالم الغيب والشهاده عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتَ التَّخِذُ أَصْنَامًا أَلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِدِينَ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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا مَهْدِنِي رَبِّ لَإِن يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ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 وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وَلَا تَخَافُونَ أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا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 أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن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 وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلن فضلنا على العالمين ومن آباءهم وذرياتهم وإخوانهم وجد بينهم وهديناهم وجد بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.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 أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله أولئك الذين هدى الله قُل لاَ أسألكم عَلَيْهِ أَجْرًا قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ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 وهذا كتاب أنزلناه بارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتذر أم القراء ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به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 وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى إذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ